سواء ők, aki elszófárt nekik, vagy aki nem szófárt nekik, nem szófárt Allah nekik. Hisz Allah nem hajdol a وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا يخرجنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل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 أَكُم مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُأَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ